بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالب وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لَلُّبَدَا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقِطَ حَمَلَ عَقَبًا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَا